حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان جميلا وكان في كل شيء جميل ومن جماله صلى الله عليه وسلم في أدبه في ملبسه كان صلى الله عليه وسلم يحب من الألوان اللون الأبيض ويحب كذلك الأخضر ولبس صلى الله عليه وسلم المجلم بالأحمر والمجلم بالأخضر ولبس صلى الله عليه وسلم الأسود كان عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة والقلونسوة الطاقية ويلبس القميص وكان أحب الثياب إليه القميص الذي هو الثوب هذا أحب الثياب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يلبس الحله وهي قطعتين إزار ورداء قال الصحابي ما رايت من ذينبه سودا في حله حمراء اجمل من رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لبس عليه الصلاه والسلام الجبه وتقنع برداءه اي غطى راسه برداءه هكذا كان عليه الصلاه والسلام وله آداب في في لبسه كان صلى الله عليه وسلم يلبس باليمين أن الكم اليمين قبل اليسار في السراويل الرجل اليمنى قبل اليسرى ويسمي الله سبحانه وتعالى وكان عليه الصلاة والسلام يدعو عندما يلبس ويقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وإذا كان ثوبا جديدا يدعو الله سبحانه أن يجعل له فيه خير أن يعطيه خيره وأن يقفيه شره وكان عليه الصلاه والسلام اذا وجد من يلبس جديدا قال له البس جديدا وعش حميدا وامت كان عليه الصلاه والسلام هذا كله امتثالا لامر الله لان الانسان يلبس من اجل ان يستر عورته ويلبس للزينه كما امرنا الله سبحانه وتعالى ولباسا يوري سوئاتكم Allah subhanahu wa ta'ala خذوا زينتكم عند كل مسجد فالإنسان يتزين ويلبس ملبوس الحسن دون الفخر ودون المباهاه النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلاً يلبس ثوباً مبتذلاً فقال له أليس معك مال قال يا رسول الله عندي من كل المال قال فهل لا أظهرت نعمة الله عليك وأما بنعمة ربك فحدد فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كان من سنت رسول الله انه اذا لبس ثوبا جديدا تصدق بثوبه الخلق لا كما يصنع الناس اليوم يكدسون في منازلهم وفي دواليبهم كثير من الثياب ومن الملابس كان صلى الله عليه وسلم لا يملك الا ملابس قليله ربما في بعض الاحيان استعار من بعض اصحابه ثوبا يخرجه به عليه الصلاه والسلام كان من أدبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الملبس أنه يلبس ما وجد أي أنه لا يتكلف في الملابس تكلفا كثيرا بعض الناس اليوم يبالغ في التزيين وهذا ليس من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بل كان معتدلا في لبسه عليه الصلاة والسلام ولا يحب الفخر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ثوب الشهرة من لبس ثوب شهرة في الدنيا أدى الله الله يوم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة لا يلبسوا التوب للفخر يتجنب التشبه النساء لا يتشبهن بالرجال الرجال لا يتشبهون بالنساء لا في الألوان ولا في طريقة الملابس ما عرف أنه من شأن النساء ينبغي للرجال أن يتجنبوه وما عرف أنه من شأن الرجال ينبغي للنساء أن يتجنبنه والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهانا معشر الرجال عن أن نلبس الحرير ومن لبسه في الدنيا حرمه الله سبحانه وتعالى منه يوم القيامة ونهانا صلى الله عليه وسلم عن أن يطول الرجل ثوبه إلى ما تحت عقبه وقال ما تحت العقب ففي النار وكان هكذا صلى الله عليه وسلم يرفع ثوبه تواضعا وأدبا فالمرأة تسجل ثوبها وتطوله والرجل يقصر ثوبه ويرفعه وهكذا كانت سنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ينهى عن التصاوير وكان عليه الصلاه والسلام اذا وجد صليبا كسره فينبغي للانسان اذا كان يريد ان عليه تصوير او رسومات ان يتفقد ما هذا المكتوب في ثوبه او المرسوم على ثوبه حتى لا يكون مخالفا لسنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما ان النبي صلى الله وسلم احب الوانا كذلك كره بعض الالوان كره اللون الاحمر الخالص وكذلك كره اللون الاصفر والمعصفر على الرجال عليه الصلاه والسلام فينبغي الانتباه لهذه الاشياء التي رسول الله صلى الله عليه العلم اليوم يثبتون ان الالوان لها اثار على طبيعه الانسان وعلى مزاج الإنسان. فما احسن ان نحب ما كان يحبه مزاج رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الله تعالى قال لحبيبه وثيابك فطهر كان الحبيب يحب الطهارة ونظافة في ثيابه وكذلك كل مؤمن يتابع الحبيب يحب النظافة والطهارة في ثيابه ومن عمل بآداب رسول الله في التوب الظاهرة نرجو أن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالألبسة الباطنة التي أشار إليها ربنا في قوله ولباس التقوى ذلك خير ونرجو إذا عملنا بآداب رسول الله في هذا اللباس الظاهر وأكرمنا الله بالباطن أن نكرم بخلعة وسر قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نلبس معنى هذه الآية في كل حياتنا إن شاء الله تعالى